براءت من الله ورسوله إلى الذين عهدت من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا واعلموا أن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 وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعهد رسوله إلا الذين عهّدتم إلا الذين عهّدتم عند المسجد الحرام فما لكم لهم إن الله يحب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 فَإِن ت amوا وأقموا الصلاة وآتوا الزكاة فِي في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون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 أَلَا تَقْتُلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهُمْ بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُوَ بَدَؤُكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فالله احق أَن تخشوه ان كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزيهم وينصركم عليهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم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 اولئك حبطت اعمالهم وفي النارهم خالدون انما يعمر مساجد الله من آمَنَ بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخش الا الله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 يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده جُرُ الْعَظِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ أولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وعشيرتكم وأموال نقت رفتمها تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا فتربصوا حتى يأتي الله بأمره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 يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ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 فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ ثَنَيْنِ ثَانِيَ ثَنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا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 إِنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ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 يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ عَسَى اللَّهُ عَنكَ كَلِمَةِ أَذِنْتَ لَهُمْ لَمَا أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ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 لَقَادِبَتْ غَوْلُ فِتْنَةٍ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّ وَلَا تَفْتِنِّي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 لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخل للوَلَوَ إلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُك فِي الصَّدَقَاتِ فَإِن أُعْطُوْ مِنْهَا رَضُوْ فَإِنْ أُعْطُوْ مِنْهَا رَضُوْ وَإِلَّا مَعْطَوْ مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ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 İNNƏM ĞCDEĞAT ÜL FÜKRA'İ VƏ L MSAKİN VƏ L GƏMİLİN ALEYHA VƏ L MÜALLFET QÜLÜBÜM VƏ FİR RQAB VƏ FİR RQAB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 Alem yâlem o annu mu Allah ve Resuluh fa anlaha na rjeh fiha, zâlik alkhizu alâzîm. Yâhpzur almunafquun an tuzzal عليهم suratun tünabeehu بُلِسْتَهْزِؤُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَالْعَبْقُ قُلْ أَبِلَ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ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 وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكو خيراً لهم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 لأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله بما أخلف الله ما وعده وبما كانوا يكذبون. الَّمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ المطوعين مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ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 قُلْنَا أُوجِهِنَّ مَا أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فإرجعك الله إلى قائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا فقل لن تخرجوا معي أبدوا ولن تقاتلوا معي عدوًا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 وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ الْأَمَنِ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُ الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُم الْقَاعِدِينَ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 قُلْ لَا تَعْتَذِرُ لَنُمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَأَنَّ اللَّهَ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرْدُونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 ومن الأعراب ما يتخذ ما ينفق مغرمو ويتربس بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم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 ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خَلَقُوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أيضا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 ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخمصت في سبيل الله ولا يطعون موطئ وَلَا يطعون موطئ يغض الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب له به عمل صالح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 وما كان المؤمنون ليَنفروا كافه، فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة اللي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 لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه مَا عنتم حريص عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ الله لَا إِلَهَ إِلَّا هو عَلَيْهِ توكلت وَهُوَ رب العرش العظيم